أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن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 معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدا فما ربحت جارتهم فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذَانِهِم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنااء وانزل من السماء خرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم وادعوش شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 اسماهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تودون وما كنتم تكتمون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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل احبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإذ نجيناكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ آفُسَكُمْ بِالتَّخَاذِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا آفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ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 قال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَمْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ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 119. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 وإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى, وهدى وبشرى للمؤمنين مَنْ كَانَ wa wa rusulihi wa djibiri lawa miika lafa Wala kode وَمَا ilaika بِهَا timbayinatim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 اللَّهُمَّ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 Mana nasqx min ayyat anu nusha natt bi khair minha anu mithla. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli shayin Alam ta'lam anna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 بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَفَأَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ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 Ya bani Israel, athkurوا nعمتي التي أنعمت عليكم anni فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم نصرون إذ بَتَلَ إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُك لِلنَّاسِ إماما. قَالَ ومن ذريتي. قَالَ لَا ينال عهد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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَأَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابٍ أَلِيرِ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ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 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عكبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم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 وما بعضهم بتابع قِبَلَ بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا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 إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء، ولكن لا تشعرون. ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص.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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة واتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 بالسوء والفحشاء وَأَن تقولوا على الله مَا لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي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 ja entä summu, kajru, lekum, inkuntum, talamun. Sä, ruoramädon alla, di, uusi, lämpi, hillu, kuorua, anu, daddling,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 jibu da'a ta'i idan fa liyastaj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 وَأَن تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَّبُوا هَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل لله قل هي مواقيت للناس والحج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 إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ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 يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل الضالين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 يا ايها الذين امنوا دِخُلُوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من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 وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائي إلى كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستكيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 قل قتال فيه كبير وصد ع سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجَاعَلُ اللَّهَ عَرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبْرَرُ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ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 وإن نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم المطلقات يتربصن باانفسهن ثلاثه يقرو ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقمه حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن نف أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نِعْمَةَ الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم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 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 الَمْ تَرَى إلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ, الله لذو النَّاسِ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 فلما فَصَلَ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 Qāl al-ladzīn yadzunnūn annhum mulaq al-lāhī kān fī aṭin qalīlatan ʿalbat fī aṭan kathīra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 ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا اعفقو مما رزقناكم من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 117. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 118. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء.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 والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 قال فاخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهم ياتونك سحيا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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يُنفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغاء مرضات الله وتثبيت من أموالهم كمثل جنة بربوة جنة بربوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين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 مَا مُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِ الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا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 تُمنّ الرب فانتها فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فالائك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أي يكتبك ما علمه الله فاليكتب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 فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء ممن ترضون من مِنَ ترضون أَن تَضِلَّ إن تضلل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى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 وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تديرونها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنهم فسوقكم لكم واتقوا الله وعلّمكم الله والله بكل شيء عليم